فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة يعني يقرأ الفاتحة ولا يقرأ صورة بعدها وتكرارها تكرارها بفتح التاء تكرارها لأنه لم ينقض يعني يكره تكرار الفاتحة وخروجا من خلاف من أبطلها لأنها ركن يعني تكرار الركن يبطل الصلاة، فخروجه من الخلاف إنه المكروه مكروه يعني، والتفاته بلا حاجة، لقول التفاته بلا حاجة خرج منه إيه؟ إنه لو التفت بحاجة، يعني قيت هنا بلا حاجة، إنه هو لو التفت بحاجة ما إيش مكروه؟ إنما المكروه إذا التفت بلا حاجة. قوله في حديث عائشة، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلي قال ثوب بالصلاة صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يلتفت إلى الشعب شعب الوادي كان بيت سلم يصلي وكان أرسل حارس يحرس الوادي رواه أبو داود وقال وكان أرسل فارسا إلى الشعب إلى الشعب يحرس دل على أنه يجوز أن يراقب الشيء وهو بيصلي عسكري مثلا بيصلي وبرائب حاجة وهو بيصلي يجوز ليه أنه التفت إن, إن, إن, أحس بخطر أن أحس بخطر على ما يراقبه او واحد مثلا بيصلي ومعا حاجة مهمة وحططها جنبه وخاف تتسرق فممكن يبص عليها كل ده جائز لأنها حاجة تدعو إلى الالتفات وطبعا هذا مكروه لأنه ينافل خشوع يستحب الإنسان أن يضع عينه في موضع سجوده، فالالتفات نوعين التفات بالرأس يلتفت بالرأسه يمين وشمال والالتفات بالعين ده مكروه وده مكروه لأنه هو الاثنين، بس الأشد كراها تحريك الرأس والأخف منه العين يبقى واقف يصلي كده وقعد يتفرج على راحه اللي جاه هو مثبت رأسه وم بس ما يبصش في موضع السجود لا ده هو بيتفرج على الناس بيسلي نفسه على ما صلاه تخلص فطبعا مكروه لان هو المستحب ان ان ينظر في موضع سجوده وتغميض عينيه ده برده من المكروهات ان يغمض عينيه في الصلاة نص عليه يعني امام احمد يعني بس ما فيش حديث على كده فيش حديث يمنع واحتج بأنه فعل اليهود وما ظنّت النوم لما محمد كره ذلك ليه؟ لأن فعل اليهود اليهود هو بيصلوا بيغمضوا عنه ونحن يكره لنا أن نتشبه بهم في أمورهم وما النوم لأنه ممكن يغمض عينه كده يلاقي نفسه نام فيفضل مفتح عشان خاطر ما ينامشي ولكن الأمر على حسب المصلحة والمفسدة والكراهة تسقط بالحاجة وقلب الخشوع حاجة قلب الخشوع في الصلاح حاجة فلو قلنا تغميد العينين مكروه قلنا لو في حاجة تدعو إلى تغميد العينين فيتزول الكراهه، لأن القاعدة بتقول إيه لا ضرورات مع محظورات ولا مكروهات مع إيه مع حاجات مدام في حاجة زالت الكراهة مدام في ضرورة ضرورة زالت الإيه التحريم، فهنا في حاجة الحاجة اللي هو قلب الخشوع وهو بيصلي وفي قدامه واحد لابس ترينج عليه صورة جفارة عارفينه؟ اه شيوعي آه. والاخ اللي بيصلي وراء ده قاعد يبص في الصورة يشوف صورة ملم المشايخ ده هو كان مفتحي وبيدأ يا ترى مين ده المشايخ طبعا ده يلهي ده يغمى دهينه أحسن وبعد الصلاة يبقى أسأله ويقول له حرام عليك تلبس طبعا محرم مثلا لو لبس ملابس فيها صور ده محرم لأن الصور محرمة إنما تباح للأطفال في ملابس الأطفال تباح تباح في لعب الأطفال الحاجات اللي فيها مهانة دي إنما لبس الكبار لا يجوز أن الواحد أو المرأة أو الرجل يلبس لبس في صورة لأن تلهي عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مرة. كان عليه هدية إمبجانية أهداها له أحد الصحابة فلما ألهته عن الصلاة ردها إليه وأتى بالخميصة التي كان يصلي فيه الإمبجانية كان فيها أعلام كان فيها أعلام كان فيها صورة رحل الرحل اللي هي اللي بيوضع على البعير صورة من الصور بس ما فيهاش بعير لا اللي هي البردعة اللي بتوضع على البعير لا القاعدة تاني لا ضرورا لا لا محظورات مع الضرورات ولا مكروهات مع الحاجات وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع في سؤالا باجابه إن شاء الله في الآخر لا الأطفال يجوز لهم لبس الصغر مش مشكلة حد سن البلوغ بعد البلوغ بيسير لأن عائشة كانت بالغة وبس لسه طفله فحد الطفولة ممكن ي... يعني احنا بنحدوش لحد البلوغ لغاية ما ينضج يبقى يرشد يعني يبقى راشد لأن عائشة كانت بالغة وبتلعب بالألعاب ولكن لسه في حيز الطفولة وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع وهو بيصلي وشايل حاجة تشغله عن الصلاة شاري موبايل جديد وكل شوية يطلع يشوفه شكله حلو ولا لا أو ينشغل بالصلاة كان واحد بيصلي في الحرم فبيقول أنا بيصلي كده والناس كلها بتبكي والسوديس بقى في الدعاء الأخير ده ولقي واحد حطت إيده في جيبه كده وجيب فلوس في نسعة منهم يعني وبعدين حطها تاني وكمل صلاته طبعا هو مشغول هو الناس بتعيطه وهو بيفكر على الاشتراها منضحك عليه ولا لا فطبعا ده انشغال بالدنيا يعني قلبه منشغل بالدنيا فمن المكروهات أيضا الإنسان يحمل شيء مشغل له عن الصلاة المفروض إن في الصلاة لا لا شغل الصلاة لوحدها شغل الإنسان يقطع كل العوالق التي تشغله عن الصلاة كان أحد السلف كان إذا أراد أن يصلي انتهى من كل الشواغل يعني أنت مثلا عندك مشوار حتعمله خلصوا قبل الصلاة لأن لو لو بعد الصلاة هتفضل تفكر بقى طب أنا أجيب إيه؟ الطماطم كم كيلو تفضل بقى إيه؟ الأوامر العسكرية اللي أنت خدتها قبل ما تنزل على باب الشقة تبدأ ترجحها بسرعة بزينك أنت بتصلي عشان ما تنساش حاجة لأنك لو نسيت حيبقى فيها قب شديد أو ياخد معاورها أحسن إيه؟ حديث صحيح وافتراش ذراعيه ساجدا برضو من المكروهات أن يفترش الذراعين الافتراش أن تضع المرفق على الأرض كافتراش الكلب لحديث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب والعبث يعني يكره العبث أيضا لأنه رأى رجلا صلى الله عليه وسلم يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه حديث موضوع بس معنى صحيح لأن الخشوع القلب بينتج عنه خشوع الجوارح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله والتخصر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصراً والتخصر أن يضع يده على خاصرته والخاصره اللي, اللي اه اللي فوق الورك جنبين الجنبين بتوع البطن سموه خاصرة فيبقى واقف حاطط ايده كده لا النبي صلى الله عليه وسلم كرهها منهي عنها لا ما حصلتش النبي صلى الله عليه وسلم نهى هي نهى عنها عشان ما تحصلش طبعا مستحيل حد بيصلي كده اه وفي برضه في انها تشبه الصليب لان انسان واقف كده هتشبه الصليب فده منهي عنه في الصلاة انما يضع يده على خسارة واقف كده كأنه واحد حاطط ايده في وسطه كأنه يعني متدلع يعني او مش عاجبه الكلام والتمطي التمطي انه يتمطع يعني واخد بالك وهو في الصلاة كده وان جاي ايه متمطع في الصلاة هيئة تدل على الكسل لانه يخرج عن هيئة الخشوع وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف أه؟ التمطي إن هو يتمطع يتتاوب كده ويجي عمل ها كده ويتتاوب كده تعالف لما واحد يبقى أي منهم يبقى ده يت يتمطع يعني عارفينها ولا تملهاش اللي <تصفيق> ولنتم من كثر مذاكرة توش بتناموا فتح فمه ووضعه فيه شيئا وهو بيصلي وحط فمه شيء ده مكروه أيضا إنما أحيانا للحاجة تزول الكراه مش احنا اتفقنا عقادة إني مادام في حاجة تزول الكراهه أضرب لك مثال واحد بيصلي إيمان بالناس بس بيركب طقم أسنان وحطه في جيبه دخل في الصلاة قال الله هو أكبر ليس بيقول بسم الله الرحمن الرحيم افتكر فيجي مطلع الطقم وحطه في إيه في بقه عشان خاطر يضبط الحروف لكمال الصلاة ففي الحالة دي مش مكروه لأنه هو مش بيجلب شيء مهم في الصلاة اللي هو كمال نطق الحروف إنما هو يقصد فتح فمه ووضعه فيه شيء حاجة تانية يعني يحط فيه آه يحط فيه شيء ب... ولا يجلب لمصلحة لم... الصلاة استقبال صورة برضو من المكروهات إنه يقف يصلي قدام صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ولما فيه أيضاً من المشغله تعت تصلي هتصلي كل لما تسرح تبص في الصورة ماشي طبعاً ده مكروه ووجه آدمي تصلي واحد عاد قدامك أو تصلي والمراية في وشك تصلي قدام المراية كل ده مش مشغلة عن الصلاة المفروض أنت تصلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي كان يضع سترة عشان يبقى وشه في الحيطة لما يبقى وشه في الحيطة يجري بالخشوع وبصره لا يذهب يمينا ويسارا والعلماء علماء التنمية البشرية بيقولوا دي أفضل طريقة للمذاكرة وللحفظ أنك تبقى قاعد وشك في حيطة تحط مكتبك كده انت بتذاكر فيه تحطه بعده حيطه ليه؟ لأنك انت منين ما تبص هتلاقي حيطة صد قدامك فعينيك ما تزغش فترجع لكتاب انت كده بتساعد نفسك انك انت ايه؟ تستجمع ذاكرتك و... و... و... و... ولا يزوغ البصر لو انت سبته كده نفسك هتلاقي نفسك بتسرح لو انت فتح قدامك شباك كده واقف تحفظ كل شوية هتلاقي ايه سحابة ماشية هتباحها رايحة فيه غصبا عنك بتسرح وبعد كده ترجع تاني تقول انا كنت بقول ايه نبدأ من الاول وتفضل في الصفحة كل ما اسحبت عدت عدهم طبعا ده او طري عد او في جنينا كل ده منع العلماء اللي بيقول الحفظ انك تحفظ في غرفة مغلقة فيهاش ضوضاء ووشك في حيطه عشان تجلب الخشوع وتجلب التركيز التركيز ده وانت ذكرت عشر دقايق بتركيز أحسن ما تذاكر عشر ساعات من غير تركيز التركيز بينجز ولذلك بعد الفجر كده والناس كلها نايمة والعيال نايمة في البيت تقعد بقى تمسك الكتاب تذاكر تلاقي نفسك على ما الشروق ييجي أو على ما عاد الشغل يجي أنجزت ونجحت الحمد لله ومتحدث ونائم برضو يكره استقبال متحدث ونائم نص عليه الإمام أحمد نص إنه يكره استقبال وجه الأدمي ده منصوص من إمام أحمد يعني رواية يعني. ومتحدث ونائم تبقى أنت بتصلي وقدمك اتنين بيتكلموا طبعا دي ما اسمهاش صلاة دي اسمها ركعتين تجسس فاكرينهم يجي المغبر جنب اتنين بيتكلمهم طيب ركعتين تجسس ويقوم جاي ايه يصلي <تصفيق> ويقوم كده عشان خطر يبقى سامع الكلام ده آه يكره الصلاة بجوار واحد متحدث أو نائم لأن النائم برضو يشغله رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يصلي وعائشة كانت تنام أمامه بس ده للحاجة لأنه ما كانش في مكان والمكان ضيق فالأصل هو جائز ولكن إن اتسع الأمر يبقى يبقى مكروه لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث حديث حسن ونار يصلي قدامه نار ده برضو مكروه لأنه المجوز بتعمل كده ولذلك لما النور يقطع في المسجد ما تولعش الشمع قدام المصلين لا حطه في وراء أو في حتة عالية بعيدة عن عن استقبال صلاة المصلين لأنه يكره استقبال النار فيتحط في حتة على اللجناب وما يبقاش في وش المصلين وما يلهيه لحديث يعني يكره الصلاة إلى ما يلهيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها إعلام، فنظر إلى إعلاميها نظرة، فلم كانت سورة رحل، الرحل اللي هو البرداع بتاعت الجمل، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جه واتوني بأم بجانية بأم بجانيته فإنها الهتني أنيفا عن صراطي، الأمبجانية اللي هي البردة، بردة العباية، آه الأمبجانية للعباية لحن البس. ومس الحصى ده برضو مكروه إن الإنسان يمس الحصى هو بيصلي يمسه يعني يعود يلعب فيه وهو بيصلي وتسوية التراب بلا عذر يسوي التراب بلا عذر لو في عذر وإنت بتصلي فيه لقيت في شيء يؤذيك وإنت حتسجد ممكن أنت تسويه ده العذر لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ده ضعيف مس الحصة اللي على الأرض كان زمان ما كانش فيه مكت كان فيه حصى. فلما كان بيجي يسجد كان أحيانا الحصى يؤثر في إيه حصوية كبيرة كده فيشيلها ده جائز أما بقى يقعد بقى يونجي يسويها كده كأنه حي حينم عليها لأ يعني إن كانت فمرة واحدة زي الحديث ما بيقول ولا ولا يعتني بالأمر ده اعتناء بحيث أنه هو يشغله عن الصلاة وتروح بمروحة لأنه من العبث هو أصدع المروحة اللي هي المروحة اللي بتتمسك في الإيد كده ويقعد يهوى على نفسه وهو ويصلي إنما المروحة بتاعت السقف دي جائزة وفرقعت أصابع أصابعه وتشبيكها أو تشبيكها فرقعت الأصابع هو بصلي يقعد يفرقع في صوابعه أو يشبكها لأن هذا ليس من الأدب الحديث عليه مرفوعا لا تق... لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ده ضعيف جدا بس معنا صحيح لأنه من آ... زي التمطي كده أمر من الأمور اللي تدل على الكسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه حديث ضعيف برضه وقال ابن عمر في, في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة, المغضو... تلك صلاة المغضوب عليهم ده ضعيف ده صحيح صحيح لابن عمر والمسألة كلها صحيحة أن تشبيك الأصابع منها عنها لأنه في صلاة وكذلك في أدلة تانية وكذلك الفرقاء على أنها ليس من أداب الصلاة ومس لحياته لأنه من العبث يعني هو بيصلي ويمس لحيته، أحيانا بعض الناس كده بيبقى عنده حركة لا إرادية يجي نسى حاجة هو بيقرأ يوم جاي إيه؟ مفكر نفسه بأنه هو يعمل في لحيته كده فد آه لا يوم جاي قاعد يعمل كده يفتكر يعني لا دي حركة لا إيراضية المفروض يفتكر من غير ما يحرك يده زي واحد ما يفتكر يوم جاي إيه؟ عامل كده يسخن يعني أو يهرش وكف نعم المث الكثير اللي يدل على العبس يعني طول ما هو بيصلي هو قاعد بقى إيه؟ يهندم في لحيته كده شوف حاجة مش ولا لأ جيمس كده يعني منشغل باللحية أكثر من الصلاة لا لو مرة بخلاص ما فيش مشاكل إنما هو يعبث فيها يعبث فيها طول ما هو أقف نفسه كده ده خطأ في الصلاة إن حركة بدون قصد بدون مقصد ليس فيها مصلحة الصلاة آه مفروض الإنسان بيبقى خاشع في الصلاة ومن علامات الخشوع والقنوط عدم الحركة والثبات كان قصة الحسن البصري كان يصلي على سطح الدار الدنيا بتبقى حر فبيخرج فوق السطح يصلي آه فتقف أحيانا طول على رأسه تحسبه شجرة وبنت جار له قالت يا أبتي عندما مات أين كانت الشجرة التي كانت هناك فقال لها يا بنيا إنه كان الحسن البصري يصلي فدل على طول القيام في قيام الليل وعدم الحركة الكثيرة وده انضباط انتعارف الجيش في الجيش بيعلمه للأدب يبقى واقفش عايز, عايز يهرش وممنوع الهرش طب يعني هو الإنسان حيتأدب حي وينضبط في الجيش اه ربنا عفاك كنت بتهرش ولا لا ف المسألة دي مسألة انضباط يعني حتى احنا بضرب مسألة الجيش لانه العرف بيقول برضو ان الحركة الكثيرة تدل على عدم الادب او عدم الانضباط فمن باب اول انسان يتحكم في نفسه انت عارف انسان لما يكون اكثر من ان هو يتحكم في نفسه بيبقى اكثر ضبط للنفس زي الامام الغزالي بيقول ان النفس والعقل زي الفارس والفرس صح حاجة من الاثنين زي واحد سواء وعربيه. يا أنت بتعرف السوق، هتتحكم في العربية؟ يا العربية أنت بتعرفش السوق، العربية هتحكم فيك. فهو نفس الكلام. النفس كالكدبة والعقل الفارس بتاع الدبة. لو العقل أقوى من النفس، هتقدر تتحكم في النفس، في شهوات النفس، في ضبطها في عبادتها، في هواها تقدر تتحكم فيها كما أردت. لو النفس أقوى من العقل زي كثير من الناس مثلا النساء أو أصحاب الأهواء تجي أنه ما عندهش عقل هي نفسه اللي هي عايزة بيعملها أنت عارف الناس البوزية بيلعبوا اليوجا عشان إيه؟ عشان يعود نفسه حاجة واحدة بس إنها تبقى نفسة عسكرية تطيع الأوامر تعارف اليوجا لعبة هي أصلا مخصوصة بالناس البوزيين ليه؟ عشان يستطيع يقول أنا أقدر أتحكم والناس اللي بتاعي على التايكوندو ويكون غفوه الحاجات دي أقدر أتحكم في نفسي. بطريقة لازم أعودها وصلها المرحلة انها تبقى النفس العسكرية الجندي تتلقى الأوامر وتنفس وفي الأسف الشريف هو بيخليها تتلقى الأوامر وتنفس في الهوى والشهوة إنما المسلم بيتعود من خلال الصلاة ان هي فعلا يؤدب نفسه بالنفس العسكرية بس في طاعت ربنا لأن الصلاة اللي يحافظ على الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر ليه تنهى عن والمنكر لأنه عود نفسه أن عقله هو الفارس والنفس هي الجندي المطيع أو الفرس فالعقل هو اللي يتحكم في النفس بكثرة الصلاة وكثرة التدرب على التحكم في النفس هتوصل لمرحلة أنك أنت تقدر تمنع نفسك من أي فحشاء أو منكر من خلال ايه التعود على الخشوع في الصلاة لأنك أنت دي مجاهدة بكثرة التكرار والتمرين هتوصل لمرحلة في النفس مش ما أنت منسفش نفسك أنت بتتمرن صلاة تمرين انك انت تتحكم في نفسك فعود نفسك دايما انك انت كلما تسرح في الصلاة تعود نفسك انك تجلب الخشوع فيها وانك تفكر في شيء واحد بس كل ديت من تدريبات النفس لغات ما توصل الجماعة بتعلموا خبرات والحاجات دي بيتدربوا على الحاجات دي بحيث إن هو نفسه ده مستقبل بلد والأسف الشريف وبعد كده يروح يبيع البلد وكف ثوب لحديث ولا اكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى كف الثوب الكف يرحمك الله الكف هو المنع المنع يكف ثوب يعني يمنعه فالمنع طبعا دي لفظة فقهية هو أكيد منع من شيء معين كف الثوب هو منعه من السجود على الأرض أو منعه من ملامسة الأرض ده اسمه كف الثوب قبل ما يسجد يشمر هدومه عشان ما تلمس الأرض ده مكروه يبقى الكف هو منع الثوب أن يلمس الأرض زي كف الشعر كده كف الشعر واحد له ضفائر وده كانت من عادة العرب فييجي يسجد ونجا لمم الضفائر عشان ايه؟ ما, ما تقعش على الأرض لا النبي صحيح صحيح بيقول ايه؟ لا أكف ثوبا ولا شعرا وفي حديث آخر اترك الشعر يعني لا لا تعقصه فإن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان يسجد كما يسجد الإنسان يعني بيتدل على الأرض ويلمس الأرض ويسجد كما يسجد الإنسان والثوب كذلك نهى الإمام أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى يجمع الثوب يعني يلمه كده عشان ما يلمس الأرض خايف يتوسخ ودي من صفة الكبر إن هو مش عارف إذا كان اللي هو أشرف شيء في الجسم بيتعفر على الأرض تذللا لله يبقى أنت خايف على على الثوب ولا خايف يتغسل ولا خايف انضرب ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي لما يكثر ذلك عرفا كثرت الحركة في الصلاة نوعين حركة مبطلة للصلاة وحركة مكروهة الحركة المبطلة الحركة الكثيرة عرفا لا هي مقايادة بعدد عشان يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة او كده لا هم الفقهاء يقولوا بالعرف طب العرف ده بيتحدد ازاي بيتحدد بحس ان لو واحد شافه يظن انه ليس في الصلاة زي الاخ اللي طلع الفلوس وقعد ي... ي... ي... يعدها كده انت لو خدت لقطة من أول ما طلع الفلوس لغاية ما عداها حطها في جيبه وعرضتها لحد هيقولك ده بيصلي مستحيل يبقى الحركة دي تبطل الصلاة لأن العرف بيقول أن الحركة دي حركة كثيرة تبطل الصلاة إنما لو حركة يسيرة واحد حطت إيده كده وبعدين رفع إيده هرش وحطها تاني لما هو حرش كده وواحد شافه هيظن أنه هو في الصلاة ليه لأن وضع إيده على صدره والحركة اليسيرة اللي فعلها كل ده يدل على انه متخفز في حركاته فدي معنى عرفا وأن يخص جبهاته بما يسجد عليه لأنه من شعر الرافضة الرافضة بتصلي على شأف بتجيب شأف بتاع كربلاء وكل واحد يخش الجامع في صندوق كده على الجنب ياخد شأفه ويروح يصلي عليها ما بيصلوش جماعة ونرجع يحطف الصندوق وينفي ده مكروه لأنها من فعل الشيعة والرافضة إنما الإنسان يجوز له أنه هو يخص يصلي على سجادة مثلا يخص بوجهه بشيء لا يتعبد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة كانت له خمرة يصلي عليها خمره الخمرة ديت يعني حصيرة صغيرة كان بيضحى عشان يسجد عليه عشان رأسه لا تتأثر بالحصة وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكفر الرجل مسح جبهته, جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة طب تصلي وتمسح الجبهة دمك روه ليه لأن من الجفاء من قلة الأدب يعني لأن الإنسان بيصلي يحب الأثار التي التسقت به في الصلاة وأن يستند بلا حاجة لو بعض الصلاة مش مشكلة وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها يعني يجوز للحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم يعني كبر سنه كبرت سنه وأخذه اللحم وزنه كبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم يعني عايز يقول استناد يسير يبقى واقف كده ويستند استنادا يسيرا ده جائز أما لو استند استناد بحيث أن إحنا لو شلنا اللي هو يستند عليه وقع يبقى كده صلاته بطلت لأن القيام شرط وحمده إذا عطص أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطر الصلاة يعني يكره لما يعتص يقول الحمد لله لأن ذكر مشروع في غير الصلاة ذكره في الصلاة يبقى دي قعدة كل ذكر مشروع في غير الصلاة يكره ذكره في الصلاة إذا وجد سببه كل ذكر مشروع في غير الصلاة يكره فعله في الصلاة إذا وجد سببه زي العطس واحد عطس فقال الحمد لله هو الحمد لله ذكر مشروع في غير الصلاة إنما في الصلاة نفسه ده مش من أذكار الصلاة طيب نيجي واحدة تانية بقى مسألة تانية لا التساؤب ما فيهاش ذكر يعني في بعض الناس بعد ما تستعب تقول أعوذ بالله مش هترجم ده فهاش ذكر موردش فيها ذكر يعني إنما لو فرضنا وهو راكع وجي يقول سمع الله لمن حمد عطس فقال ربنا ولك الحمد ونوى بيها الرفع من السجود من الركوع ونوى بيها لإيه التش... الزكر العطس ده جائز ماشي ليه لأنه هو نوى في قلبه الرفع إنما ذكر كده مالوش دعب حاجة أو الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب كل دي أذكار وجدت سبب هنا بيضرب مساء وجد ما يسره قال الحمد لله أو استرجاعه وجد ما يغمه فقال إنا لله وإنا إله رجعون كل الصلاة مش هتبطل لأنه ذا الزكر ولكن في غير محله في الصلاة طيب أو مثلا سمع ديك أو سمع نهيق الحمار كل الأذكار اللي هي إذا وجد سببا في الصلاة يكره فعله اللي أنا كنت عايز أقوله تاني لا دي حاجة تانية بقى لما تمر رؤية عذاب أو رحمة أو سؤال ده وجد ده ذكر مشروع في الصلاة بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراجح إن هي في النفلة تسن في النفلة فقط وتجوز في الفرض مش ما لا تسن في الفرض إنما تجوز لأن مش هتبطل صلاة اللي قالها إنما اللي, اللي, اللي ورد عن المساء صلى الله كان يفعلها في النافلة فقط اللي هو إيه التسبيح والذكر إذا مر بآيات فيها تسبيح وذكر ممكن يصلي لأن دورد سببه صلى الله عليه وسلم آه لأنه هو زي التسبيح والذكر خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود كانوا بيجوبوا بعض بالآيات كان في الصلاة وأحد الخوارج ذكر آية فهو يرد عليه فيما أبطل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فستراها في الحال لو كشفت لو كشفت العورة بنحو ريح يعني زي ريح فساترها في الحال لا تبطل صلاته. طب إن لم يسترها في الحال بطلت صلاته. يبقى كده إحنا استطر العورة حنقوله في حاجتين. يسير زمان ويسير مكان. ماشي يسير الزمان إن هو سترها في الحال. يسير المكان إن كشف منها شيء يسير. أولا أولا فسترها في الحال أولا فلا تبطل. وأولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. اللي هو يسير المكان لا أو لا. فسترها في الحال أو لا وكان المكشوف يعني إن لم يسترها في الحال وكان المكشوف لا يفحش في النظر ده يسير مكانه لأنه يسير يشق التحرز منه وقال التميمي التميمي الحسن التميمي من الحنابلة في طبقة المتقدمين زيه زي مين وغلام الخلال والخلال والخرقي والحسن بن حامد كل دولها كانت في طبقة المتقدمين إن بدت وقتا واستطرت وقتا لم يعد لحديث عمر بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح واستدبار يعني كل ده يبطل الصلاة حيث شرط استقبالها طب يشترط استقبال القبلة إيه فين؟ أو لا, لا يشترط استقبال القبلة في ايه في صلاة الخوف وفي إيه تاني؟ في النافلة بس بشرط مش النافلة مطلقة آه المسافر المسافر على النافلة في السفر والمسافر لا يصال زي ما هو عايز حتيج إن شاء الله ولا جت ولا إيه وان شاء الله واتصال النجاسة به اللي لم يزلها في الحال اتصالت النجاسة به يعني وقعت عليه نجاسة ولم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة هنا العمل الكثير خرج منه اليسير أنا عايزك وانت بتقرأ خصوصا في, في كتب الفقه كل كلمة طلع خلافها وانت تلاقي نفسك بتفهم حاجات كتير يعني هنا قال العمل الكثير توقف عند الكثير كده تقول معنى كده ان هو بيقول ان العمل القليل لا عادة عادة دي صفة المين الكثير إنه هو عمل كثير عادةً يبقى العمل في في عدٌ إنه هو يبقى كثير عادةً يبقى مربوط بالعرف من غير جنسها يبقى العمل الكثير من جنس الصلاة ما أعرف عنه من جنس الصلاة زي إيه زي وصل صف حركة البصلاة أنت بتصلي وفي دوشة فأنت تحركت فتح الباب ها أو تقدم لما كانوا استخلاف كل دي حركات من جنس الصلاة أو رفع اليدين أو من غير جنسها لغير ضرورة فأصبحت الضرورة فرقت الحاجات دي الضرورة يعني ايه؟ يعني أمر في ضرورة وفي حاجة والاثنين يجوز فيهم الحركة الكثيرة بس بشرط أنها لا تخرج عن العادة مثال مثلا واحد بيصلي وبعدين أصابه سعال شديد فأخرج المنديل عشان يزيل مثلا أثر هذا السعال مثلا أو بيصلي ويجيبه المحمول بتاعه وعمله على رنة مزعجة وهو بيصلي ورن المحمول فدي حركة من غير جنس الصلاة بس الضرورة فجي مطلع الصلاة الموبايل وقفله ده جائز بيش يقول لا الحركة لا تبطل الصلاة ويسيبها والناس يزعج الناس من أجل أنه مش عايز يتحرك طبعاً دي حاجة سيئة المفروض أول ما يبقى يحز يجوز دي هو يطلع الموبايل ويقفله ويضعف في جيبه تاني ممكن يوطي جيبه تاني ممكن يوطي جيبه لو الموبايل على الأرض ممكن ياخده يجيبه ويوطه ويقفله لا دي الحاجة دي اللي فيها حاجة زي الحركة اللي يفتح فيها الباب او الحركة كده واحد من ضمن كلام الشيخ حسن واحد مرة كان الزار كان عنده شغل يعني شغل جامد يعني وبعدين كان مع الموبايل والمتصل يكرر الاتصال بصورة هسترية يقفل يتصل تاني يقفل يتصل تاني جم طلع الموبايل وفتح وقال له انا بصلي انا بصلي وقف له تاني وحطه في جيبه <تصفيق> لا دا تبطل صلاة الله بيدرم المشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا قاله في الكافي ها؟ التروح يمسك المرواحة جدا انت عارف مرواحة العروسة <تصفيق> ويقعد يهوب بنفسه جدا وإن قل لم يبطلها يعني الحركة دي كانت قليلة حكى هرش مشى يسيرا كل ده لا يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة وتقدم وتأخذ في صلاة الكسوف وبرضو من المبطلات الاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والمستند قويا قغير قائم ورجوعه عالما ذاكرا للتشاهد الأول بعد الشروع في القراءة رجوعه عالما ذاكرا استعمل القاعدة اللي أنا أقول تعالى لك بقى. تست... تخرج منها اللي لا يندرق تحتها رجوع عالما خرج منها إيه إن كان ناسي ذاكرا عالما عكسها جاهل ذاكرا إن كان ناسي للتشاهد الأول يعني في غيره إيه يجوز بعد الشروع في القراءة الحنابلة عندهم بعد الشروع في القراءة ما ينفعش الرجوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استتم قائما فلا يرجع والراجح أنه هو العبرة بالاستتمام قائما مش الشروع في القراءة لأنه دخل في الركن القراءة ركنك تاني خذت بالك فالحنابلة بيقوله ما دخلش في الركن إلا بعد ما قرأ الفتح إنما في الحقيقة هو دخل في الركن من بعد ما استتم قائما لأنه قيام ركن طيب هنا بقى بيقول ده اللي ده أبطل صلاطه. إما لو كان ناسي لا لتبطل صلاته لو الإمام ناسي أو جاهل لا المأموم زي ما هو يعني عدو رب مثال مثلا إمام استتم قائما المأموم وراء قال له سبحان الله فجى جالس كده تبطل صلاته ولا لا. لا لأ لأنه جاهل احنا قلنا ناسي أو جاهل إنما لو كان متأكد وعارف إنه حتبطل صلاته بس خايف منهم في الحالة دي تطبطوا الصلاة طبعا ده ممكن يكون بعيد شوية أغلب الناس حاجة من الثلاثة يا جاهل مش عارف حكمه أصلا يا ناسي هو مذاكر الحكم من زيانه ونسيه يا طلغبط. هو قام وعارف ومذاكر كل حاجة بس لما قالوا سبحان الله طلغبط فده يبقى داخل في حكم الجاهل أو الناسي اللي طلغبط ده فيجلس فده صلاة صحيحة والمأموم على على هذا الأمر يتبعه في ذلك آه يرجع لا, أنت عايز الصح ولا عايز الغلط عايز الصح عايز الحق ولا ابن عم الصح إن هو لو قام وقالوا له سبحان الله ما يرجعش لو استتم قائما المأمومين وهو قعد يقعدوا بقى تاني لأن إمامهم جاهل أقرب إلى الإيه لا إن لم يستتم قائما يجلس يعني هو لسه بيقوم كده إحنا خدناها صح يستتم قائما امته ما هو الحد الفيصل بين الاستتم وعدمه إن ديت وصل لركبته طيب نكمل بقى عشان آخر حاجة صلى بنا المغيرة حديث زيد بن علاقة صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فش فسبح بهم من خلفه فش فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد لقوله صلى الله فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة اللي عايز السؤال يبقى يقابلني بقى عليه سبحانك الله ومحمدك